الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حول العقائد او الإيمان وتحدثنا في اللقاءات الماضيه حول الصفات العلى لله عز وجل وحول الأسماء الحسنى ولنا في هذا اللقاء مع فضيلته إن شاء الله وقفه طويلة تفصيليه حول موقف القران الكريم من الوحدانية والتوحيد لانها قضية يعني شغلت وتشغل وستشغل الكثير من الناس فكيف تناولها القرآن هذا ما نعرفه من فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطاف فتح الله فضيله الدكتور اهلا من فضيلتك مرحبا هياك الله اعزك الله موضوع الوحدانيه والتوحيد طبعا موضوع كبير جدا وضخم ولعنه يعني إذا كنا تحدثنا عن أن الإيمان قضية كبيرة واصل الايمان الايمان بالله عز وجل فسياتي موضوع الوحدانيه يعني أصل هذه الأصول إذا صح تعبيري انا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن والاه اما بعد فان احاديث القرآن العظيم عن صفات الله عز وجل يشمل الوحدانيه نعم فهي صفه من صفات الله واحده من صفات الله هو واحد وخالق ورازق ومدبر وهكذا لا. لكن هذه الصفه العظمى أفرد لها القران حديثا خاصا طويلا وأقام لها عليها الادله وبينها تفصيلا وتوضيحا شاملا كاملا بما لمزيد لا مزيد عليه لماذا لان هذه الصفه الجليله هي صفه لله عز وجل في كل في كل الصفات الاخرى يعني الله عز وجل خالق وهو متفرد بالوحدانيه في خلقه الله الله عز وجل رازق ومتفرد بالوحدانيه في رزقه وهكذا فهي صفه الصفات جميعا ثم هي الصفه التي وقع فيها الجدال بين الامم والرسل عليهم الصلاه والسلام نعم فال اولا ما معنى الوحدانيه وما معنى التوحيد نعم الوحدانيه هي صفه الله عز وجل نعم والتوحيد هو تكليف الله لنا باعتقاد صفه الوحدانيه نعم كان الوحدانيه يعني المعنى الوحدانيه صفه لله والتوحيد هو عملنا نحن نعم. سواء كان عملا قلبيا باعتقاد ان الله واحد اعتقاد في القلب بان الله واحد لا شريك له او كان عملا قوليا بان نقول لا اله الا الله نعم التي هي مدخل الدين والاسلام او كان عملا فعليا فعليا نوحد توحيدا فعليا بان نخضع كل حياتنا لهذا الاعتقاد نعم بان نعبد الله وحده لا شريك له بان نطيع الله وحده لا شريك له بان نم في عنه الشركاء والانداد والأمثال والنظائر بان نجعل حياتنا كلها قائمة على هذه الصفة لا. الوحدانية التي تفرد بها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لا. ولهذا نكرر أن الوحدانية صفه لله والتوحيد هو عمل الإنسان سواء كان عملا بالجنان والقلب او عملا بال باللسان او عملا بالاركان اي انه اعتقاد يعتقده فعلا ويطبقه واقعا في حياتك لعلم من الاستطراب الذي تعلمناه في دراستك هل هل الافضل ان نقول علم التوحيد والعلم الوحدنية الوحدانيه بهذا الكلام الذي ذكرته يعني الكتب الموجوده في الازهر وغيرها لا يعني لا نظرنا الى نظرنا الى الصفه لا نقول التوحيد صفه الله نعم انما نقول الوحدانيه صفة الله وإذا نظرنا إلى افعال العباد وانا اقول افعال ما ليست هي الاعمال فقط وانما هي تبدا من نيه القلب ولذلك العلماء يقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب وقول باللسان تقول لا اله الا الله وعمل بالأركان يعني الصلاه هي مظهر من مظاهر التوحيد نعم مظهر عملي من مظاهر التوحيد وصلي لله وحده لا شريك له فاذن صفه الوحدانيه وما كلفنا الله به من التوحيد أفرد له ما القران أو او كلاما طويلا لخطورتها اولا ولاهميتها في الدين لانها أصل أصول الأصول جميعا ثم لأنها موطن الخلاف نعم. بين الامم وبين الرسل من قديم نعم. فما ما الله نبيا اول شيء يعلمه لقومه من الرسل نعم. يقول كما قال الله على لسان على لسان كل رسل هود وصالح وشعيب ومحمد وسائر الانبياء المرسلين وابراهيم عليه الصلاه والسلام اعبدوا الله مالكم مالكم من, إله, من اله غيره نعم ولهذا جاء في سوره الانبياء هذه الايه العجيبه انها تجمع القاعده تجعل ليست تتحدث عن نبي بعينه صلى الله عليه وسلم جميعا ولا رسول بعينه وانما تتحدث عن القاعده التي جاء بها الرسل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون انا لا اله الا انا هذا تقرير الوحدانيه فاعبدون هذا هو الحق هو التوحيد هذا التوحيد لا, لا اله الا انا هو الوحدانيه واعبدون هذا التوحيد فعبد الناس وانقيادهم لهذا فهذه قائدة كلية القرآن الكريم تكلم عن هذه القاعده لما لما انزل الله ادم إلى الأرض وعلمه الأسماء كلها وشرح له الدين جعل التوحيد رأس هذه التكليفات جميعا ولكن لما تفرقت ذريات آدم في الأرض وتف وانتشرت في فيجاج الأرض وطال بينها الزمان بين باصل الرساله زحفت عليها الجاهليات إلى أن اشركت بالله عز وجل نعم فلما جاء نوح عليه الصلاة والسلام وجدنا شيئا عجيبا نوح اول رسول الى اهل الارض اذا ابن آدم كان مبعوثا كان رسولا لابنائه واحفاده اما ادم نوح عليه السلام فمرسول مبعوث للناس ليس لاهل الأرض جميعا وانما مبعوث لقومهم بين اهل الأرض نعم فحينما بعث نوح عليه الصلاه والسلام وجد قومه يعبدون الاصنام في فجر التاريخ البشري اه فعجب من ذلك أشد العجب ونهى عنه وجد وكان اول استغفروا ربكم انه كان غفارا يُرْسِلُ السماء عَلَيْكُمْ بِضَرَرٍ وَاحِدٌ وَلَا شَرِيكَ الله بِاللَّهِ وَأَتَّقُوهُ رَحْمَةُ السَّلَامُ وَنُوحُ السَّلَامُ فِي صُوَرٍ أُخْرَى قَالَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَلَكٌ مِنْ إله غيره. فأبى المشركون الأولون في فجر التاريخ البشري إلا عبادة الأصنام وهذا أمر عجيب جدا فهذه قضية لا تقبل إطلاقاً أول شيء يأتي به الرسول أن يقول أي رسول ان يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فهذا تقرير للوحدنية وللتوحيد جميعا لما يقول لا اله الا الله لا اله غير الله لا لا ينفي يثبت ان الله وحده لا شريك له والمتفرد بالاهيه هذا هو الوحدانيه لما يقول اعبدوا الله هذا هو التوحيد هنا كانت الامم تجادل منذ فجر التاريخ الأول للأسف الشديد وهنا انا نفسي اعجب من هذا اشد العجب لم يكن هناك حضاره اوروبيه نعم. تزيف الفضائيه جارفه ولم يكن هناك سينما ولا ولا علماء ولا فرويد يزيف ولا من الذي علمهم هذا الشيطان للاسف الشديد الشيطان قادهم إلى هذا صوروا الناس الصالحين اولا ليقتدوا به وهذا ل... هذا مناسبه لنبين أن أن التماثيل خطيرة جدا سبب في فتنة البشرية طوال التاريخ نعم. الآن الناس يقول لك لا هذا أمر فني والبشريه تقدمت لا ابدا من قديم الناس تقع في هذا الخطأ صوروا ان بعض ابناء ادم الصالحين نعم وبعد احفاده وقالوا من أجل أن ننسى ونقتدي به ثم طال عليهم الزمان فقال لهم الشيطان انما صورهم السابقون الا لمزيه فيهم فاعبدوهم او ادعوهم الاول يبدا بالدعاء ثم بالنذر ثم كذا ثم يشركوا به بالله هذه ها وهو يدل على المرحليه في عمل الشيطان كذلك انه يعني مرحليه شيطانيه اعاذنا الله منها فنقول نوح عليه السلام قال ولا قال تذرن ود ولا اسوام لا قال له لهم اعوذ بالله ما لكم غيره فجاء زعماءهم الكبار قالوا لتذرن لا تذرن آلهتكم في مقابل الاله الواحد آلهه متعدده ولا تذرن ودا هؤلاء ناس صالحين قبل ذلك نعم ن ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسر فكانت هذه كارثه ظل الاسلامي يجادل البشريه فيها 1000 سنة الا 50 عاما وهم سرون على هذا الشرك ويابونا اباءا تاما وتبعوا من لم يزده ماله ولده الا, إلا خسارة. خساره فكانت النتيجه هذه الكارثه التي حللت بالبشريه نتيجه هذا الاصرار على الشرك والضلال فجاء الطوفان فايتحا الناس جميعا ورجعت الأرض مرة اخرى إلى عهد آدم في في القلة التي امنت مع نوح عليه السلام لا. التي ركبت معه السفينه وما امن معه الا قليل نعم فرجعت الارض للتوحيد مره اخرى بعد كارثة مروعه في في, في اتاهت الارض وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم بعدا للقوم الظالمين انتهى رجعت البشريه موحده مره اخرى نعم. فكان هذا الدرس يكفي ان تظل البشرية الى يوم القيامه ينبغي ان تستوعبه تساوي تماما دعم. هذا هذا ما, ما, ما شيء لين لم ينسى لم يكن شيء ينسى صحيح. وهي تجري بهم في موج كالجبال وحتى ابن نوح لما قال او إلى جبل قال لا عاصم اليوم من امر الله الا الراحم ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء فكانت كارثة الطفان كارثة فادحة كان ينبغي أن تحفر في وعي البشرية والموروث المتوارث عبر الزمان فلا تعود الى هذه الخطيه ابدا ولكن يا حسره على العباد ما, ما اين عمل الشيطان سيظل الشيطان يعمل لا لا الشيطان ليس, ليس, ليس لا يستطيع ان يرغم الناس الشيطان الشيطان حينما يقف في النار يوم القيامة يقول يقول الا كان لي عليكم من سلطان نعم الا ان دعوتكم نعم. فاستجبتم لي والله عز وجل يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سلطان إنما هو الانسان للاسف الشديد الشيطان يوسوس له فينكب يعبد هذه الالهه المزعومه الكاذبه نعم. من دون الله فينشا الشرك فلذلك كان صفه وحدانيه لها اكبر الحديث في القرآن الكريم من اجل هذا لانها قديمه <تصفيق> الخلاف لا. في الامم نعجب اشد العجب كيف أن الله عز وجل بعد أن ورث الارض لابناء الذين كانوا مع نوح عليه السلام <تصفيق> نشؤوا في الأرض وعمروها وثمروها واصبحوا اعطاهم الله قوه فكانوا العمالقه من من من قوم عاد عاد الاولى عرف <تصفيق> العمالقه الجبارين الـ الـ الـ الذين كانت لهم في الأرض لا تضارع لا وكان كان عندهم ثروات وأموال باهره في جنوب الجزيرة العربية ثم كما قال لهم اتبنون قال نبيهم هود اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم تخلدون إلى اخر ثم عبد الاصنام نعم نتعجب اشد العجب كيف ان البشرية عادت ترتكس في حمئه هذا هذا الاثم الذي اغرق اغرق البشريه جيلا جي جي جي جي جي جي كاملا كيف, كيف عادت بل بل عادوا عادوا بغايه التهكم والسخريه على نبيهم ثم عادوا يجادلونه يجادلونه قالوا ان ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء فغضب سيدنا هود غضبا شديدا قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون نعم اتجادلونني في اسماء سميتموها هذا حديث القران ايوه في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان نعم هذا على هذا, هذا وهم وهم بشري يصبح حقيقه تقوم عليها امم وشعوب وتقاتل عليها جيوش وممالك و شيء جه بزه للعقل نعم فكانت النتيجه الريح سرعهاتيه دمرت العمالقه الجبارين من قوم عاد عليه السلام ف نقل الله سبحانه وتعالى القوة والمنعه الى ثمود بعده باجيال كان ب... كان بديهيا ان تكون الثانيه يعني قاسية نعم قاطعه نعم فاصبر جاء سمود ايضا تعبد الاصنام رغم صياح سيدنا صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم بدل الاه غيره هو من الارض واستعمركم الى اخره كل هذا يصب في موقف القرآن من الوحدانية والتوحيد نعم اي ان هذه قضية الرسل جميعا من اول النشئه ثم هي قضية الدين ذاته الدين لا يقوم الا على هذه الصفه أن أن... لا يكفي ان تقول ان الله واحد ثم الانسان يشلك به غيره لا لا ي... لا يصلح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن لا بد ان يلتزم الى لا يكفي ان يقول امنت بالله لا بد ان يكون اكفرت بالله وكفرت بما سواه نعم. هذا في القرآن الكريم موجود هذا نجد النصوص وفي الحديث في هذا فعد هذا الى ان ثمود ايضا دمرت وقتل وعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم وضاعت البشرية طوال التاريخ بهذا طول. البلاء انا لما جاء فرعون كان هناك حضاره في الارض حضاره كبرى زاهيه مفروض ان العقول تقدمت وان كذا وكذا فرعون حول حول الـ الـ الـ الـ الـ الانحراف البشري في شأن التوحيد والوحدانيه حرفها الى ذاته فجعل هذه ذات مقدسة ومنحدر من, من الهه من علوية من الشمس أو غيرها الا كذب اللي اخترعوها بصوره ايزيس ووزوريس وكذا ثم كانت النتيجه انه قال ما علمت لكم من اله غيري ده متواضع في هذا ايوه ثم غلى وغلى وغلى, وغلى وفار واشتد الى ان قال فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى وهذا غايه الجهل بالمناسبه لان الرب هو الخالق الرازق المؤثر وفرعون لا يملك التأثير هو لا. ممكن يملك ارغام الناس على عبادته لكن لا يملك التاثير في شيء ما يخلق لما النمرود تمرد وقال انا احي واميت قال إن الله ياتي بشمس من المشرق واتي بما من المغرب لا. فقضيه واضحه جدا وهكذا فالبشريه مسكينه تقع في هذه الكارثه لذلك جاء القرآن الحجة الخاتمه النهائيه تعطي لهذه القضية اعظم الابعاد في لا. كل شؤون الحياة ليس في الاعتقاد فقط ليس في الناحيه اللاهوتيه او او الاعتقاديه فقط لا. تقول لا بد ان ت... اساس الدين هو ان تؤمن بالوحدانيه ثم اساس الدين ان تقر بالتوحيد في واقع حياتك ليس في واقع حياتك اللي هي نظريه وكلام باللسان لا لا انما في تعبيد شؤون الحياة في كل شؤون الحياه خاصه التشريع والحكم وسلطان التشريعي يكون لله الواحد القهار على المنهج الذي جاء به الرسول لهذا نجد ان نحن في هذه القضية في غايه الوضوح خلافات قديمه ضلال الامم فيها كان واضحا من قديم الامم ذاقت العذاب والبلاء مرة بعد مرة بعد مرة وهي تصمم على هذا ثم تجادل ثم التجاري انظر الى الى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عند العرب نعم. كان عند العرب اصنام بل حجارة حجاره صماء تعبد من دون الله الا والعزه ومنه الثالثه الاخرى وهبل وما الى ذلك فهذه الاصنام المعبوده التي من ليس لها اي تأثير ولا قوه ومع ذلك خرى عليها الناس ا ركعا وسجدا او دعاء وانقيادا بطريقه تذهل العقول العقل البشري وعجوبه الاعاجيب العقل البشري من القوة والبيان والوضوع والدقة والعبقريه بشيء انها يعني لا لا يحد حتى التشريح البشري لخلايا المخ انها في عده مليارات من من الخلايا وكذا شيء يعني مذهل كيف أن الإنسان هذا العاقل العظيم الذي اعطي هذا العقل يخر مسجدا لحجر او حجر أو أو أو أو أو أو تمثال من العجوه كان يصنعه بعض القبائل فاذا جاءوا اكلوه كيف هذا ومع ذلك كذلك لما جاء النبي صلى يقول اعبدوا اله و تعجب الكفار اجعلها يعني تعجب عندهم ان يجعل أجعل الهه اجعل الالهه دهره ايضا انه شيء عجاب وانتقل ملؤهم هذه الايات واصبر وارضها هول وكيفك يا ربك ما انا والله ركبت السند ده حلم مصمف في في ربك ربك افرضك كل فجميله جدا جدا في كل من مثلا نسور في ميدان او فرش في غايه المصنوع من الـ من, الـ من أجود الخامات وفي صناعه فنيه باهره فعلا هذه مقدمة عباده الاصنام مره اخرى بدون الشبه فلذلك البشريه تفتن في هذه القضية لهذا قرر أفرغ القرآن وهذا يدل على أنه اعجاز من الإعجاز وأنه فوق الاعجاز علم الله الخبير بمصاياه في البشر لان الخلود إلى يوم القيامه فلقضيه الت الوحدانيه والتوحيد أكبر الحديث واكثر الحديث حتى لا يكون للناس حجه بعد بعد هذا ابدا فبين في اساليب القران في في ذكر الوحدانيه يقول احيانا خبر مجرد مثل والاهكم اله واحد نعم وبعدين ياكد هذا يقول ان الهكم لا واحد نعم ان يبقى في قسم والصفات صفا وبعدين ان حرف تاكيد ولا واحد لا اللام للتاكيد فيعني يقسم الله بقسم مؤكد بكل التوكيدات ان الهكم واحد يبقى في خبر مجرد ثم خبر مؤكد ثم يقص علينا المحاورات في شان التوحيد بين الامم والرسل ثم يقص علينا القصص التفصيلي عن التوحيد وما إلى ذلك حتى يستوعب هذه القضية من جميع بعدها ويقطع على الشيطان الطريق في تضليل الناس مره اخرى ومع ذلك للاسف الشديد نجي هل, هل فضلتك أهلا. عباده النجوم والكواكب في عهد سيدنا ابراهيم وغيره تطور من الإنسان في موضوع الشركيه لا هو ليس تطورا هو لما أقال اقلوا النجوم والكواكب لها تاثير وجعلوا لها هياكل الأرضية والإنسان لا يستطيع ان يعبد الـ الـ الاشياء البعيده ذات غائطها فجعلوا لها هياكل ارضيه الشرستاني وغيرهم العلماء كتبوا هذا في الملل والنحل جعلوا لها هياكل ارضيه جعلوها رمزا لها ثم عبدوا الهياكل ونسوا الاصل ووهكذا فالانسان عادة يريد أن يجسم الاله وهذا أيضا خطوره كبيرة ربنا فليس كمثله شيء ثم موسى لما طلع من لما لما من الغرق كانت هذه معجزه تكفي لهدايتهم الى الف سنه قادمه نعم من الغرق وراوا فرعون الطاغيه المدعي الكذاب الذي ادعى الربوبيه والالهيه جثه هامده كان يكفي ومع ذلك ما كاد رجلهم تجف من البحر حتى خرجوا خرجوا ما خرجوا من ال... على شاطئ سناء من البحر الاحمر فراوا قبائل تعبد اصنما نحاسيا من الاصنام على هيئه البقر لا. في التفسير هذا فصاحوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما اله كما لهم اله هذه قضيه ليست من ده ده أصل الدين التوحيد اصل الدين فابوا ابوا الا ان يعوزين اله مجسم لا. فلما زجرهم موسى قال ان هؤلاء متبر فيه وباطنهم مكرو يعملون قال لا. اغير الله ابدكم اله ظل ظل هذا البلاء كامنا في نفس الإنسان حتى ذهب موسى إلى المقات كم ذهب إلى المقات موسى نعم 30 او 40 ليله اضيف لها 10 وهي مده قصيره جدا لا تكفي لضلال امه نعم فما كان موسى يغادرهم حتى صنعوا عجلا من الذهب اللي سرقوه من المصريين قديما نعم وصنعوا عده وخروا عليه عبدا ساجدين وقالوا هذا الههكم والهو كما جاء في سوره طه هذا الهكم والهو موسى فنسي هذه القصص كلها ما بتذكر لا تذكر اعتبا تذكر لا. لتأكيد وتاسيس معنى الوحدنية والتوحيد ودومها وبعدين يقص الله هذه القصص القديمة حتى يذكر البشر أن أمما اهلكت بسبب هذا وان موسى عندما جاء له فاحرق نعم ونسفه في اليم نسفا هذا لا أي اله هذا الذي لا يدفع عن نفسه ويحرق ويلقى في في هذا هذا هذا شيء مكرر في الامم وهذا قضيه من اراد ان يدرس التوحيد والوحدانيه إذا, اذا بعد اذا ابتعد عن منهج القرآن لا يمكن يفلح لا يصبح القضية جدليه نعم تصبح القضيه جدليه في علم الكلام كما قيل في جدل, جدل حتى اصبحت الثلاثه واحدا شيء يذهل العقول وعند الله عز وجل في سوره سوره الاخلاص او التوحيد هي ايات بينات كله الله أحد أحد أبلغ من واحد أيضا نعم. احد ابلغ لا يصح ان تصف ان تصف أحد ان تصف مخلوق بالاحد لا, لا يصف بالاحد الا الله تقول واحد تقول واحد او تقول أحد برضو بغير وصف اسم تقول جاء أحد الناس لا لكن لا تقول أحد على الاطلاق صفه الله أحد لا, لا, لا يقال محمد أحد الرسل لا, لا يصح فقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ليس له شيء فوقه ياتي منه وليس له من ورثه بعض من الاولاد او ما الى ذلك لذلك هذا نفي لجميع الوان الشرك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله تعالى اعلم بالصواب اليه المرجع بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عشنا مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطار الله سعيد اليوم حول موقف القرآن الكريم من الوحدنية والتوحيد وموقف الامم السابقه وكيف واجههم الانبياء باعلان وحدانيه الله عز وجل ودعوتهم الى توحيد الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم ان شاء الله نستكمل مع فضيلته حديث القرآن عن العقائد او عن الايمان فحتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته